وَقُلَ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاهَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِي اعْمَلُوا صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُمْ كَلَّا إِنَّ كَلِمَتَهُ وَقَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا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 قَا إِلَ بِتُم إَِّا قَليلَ لََّكُم كُنتُم تَلَمُون فَخَسِبِتُمْ أَنَّ مَا خَلَقُناَكُمْ عَبَذَان فَحَسِبِتُمْ أََّ ماَا خَلَقَُكُمْ عَبَثَا وأما نكم الينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الا الاخر لا فرمان له مبين في